بسم الله الرحمن الرحيم <صفيق> <صفيق> <صفيق> <صفيق> <صفيق> <صفيق> <صفيق> اديلا <أليف الله> ما لكم دونه من ولي ولا سفير؟ أَفَلَا تَفَكَّرُونَ يودم بير الام um Go! وسمى كل شيء خلقه جعلنا له من سنة السنة وا لا تقوم ثم هو Oh الموت الذي يمكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترد Amen. <laughs> إنما مقلون، ولا أُشِئ مالاَ أَتَيْنَاكُلَّهُ ان نسيكم وذوقوا عبر كل بما كنتم تعملون طروا سجداً وسبقوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم mau um. di mau